قال أذابه الله قوله تعالى والسماء والطارق أصل الطرق في اللغة الدق ومنه المطرقة ولذا قالوا للاتي ليلا طارق لأنه يحتاج إلى طرق الباب وعليه قول امرئ القيس فمثلك حبلا قد طرقت ومرضعن فألهيتها عن ذي تمائم محولي أي جئتها ليلى ومثله قوله ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي وكذا قول جرير طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي وفي الحديث الشريف اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فهو لفظ عام في كل ما يأتي شيئه المفاجئ ولكنه يأتي في حالة غير متوقعة غير أنه هنا خص بما فسر به بعده في قول الله تعالى وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب فقيل ما يثقب الشياطين عند استراق السم كما تقدم في قوله جل وعلا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فيكون بذلك عاما في كل نجم وقيل هو خاص فقيل زحل وقيل المريخ وقيل الثريا لأنه إذا أطلق النجم عند العرب كان مرادا به ثريا. قال صاحب التتمة أذابه الله وتقدم هذا للشيخ رحمه الله تعالى في أول سورة النجم وقيل الثاقب المضيء يثقب الظلام بضوئه وعليه فهو للجنس عام لأن النجوم كلها مضيئة قال القرطبي وقال سفيان كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبره به وكل شيء قال فيه وما يدريك لم يخبره به والواقع أنه الغالب فقد جاءت وما أدراك ثلاث عشرة مرة كلها أخبره بها إلا واحدة وهي في الحاقة وما أدراك ما الحاقه وما عداها فقد أخبره بها وهي وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر وفي المرسلات وما أدراك ما يوم الفصل وفي الانفطار وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وفي المطففين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم وفي البلد وما أدراك ما العقبة فك رقبه وفي القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وفي القارعة وما أدراك ما القارعة ثم فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وفي هذه السورة وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فكلها أخبره عنها إلا في الحاقة قال المؤلف اذابه الله تنبيه يلاحظ أن كلمة وما أدراك كلها في قصار السور من الحاقة وما بعدها أما كلمة وما يدريك فقد جاءت ثلاث مرات فقط وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة في الأحزاب وما يدريك لعل الساعة قريب في الشورى وما يدريك لعله يزكى في عبس وتولى فلم يخبره فيها صراحة إلا أنه في الثالثة قد يكون اخبره لأنه قال لعله يزكى فهو وان لم يصرح هل تزكى أم لا إلا أن لعل من الله تعالى للتحقيق كما هو معلوم ثم قال أثابه الله تنبيه آخر قال كثير من المفسرين أقسم الله بالسماء وبالنجم الطارق لعظم أمرهما وكبر خلقهما كما في قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وقوله والنجم إذا هوى وفيما تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه ترجيح كون مواقع النجوم والنجم إذا هوى إنما هو نجوم القرآن وتنزيله منجما ونزول الملك به على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ قيل حافظ لأعماله يحصيها عليه كما في قوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقيل حافظ أي حارس كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والسياق يشهد للمعنيين معا لأن قوله تعالى بعده فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب يدل على أنه في تلك المراحل في حفظ فهو اولا في قرار مكين وفي الحديث أن الله وكل بالرحم ملكا وبعد بلوغه سن التكليف يجري عليه القلم فيحفظ عليه عمله فلا مانع من إرادة المعنيين معه وليس هذا من حمل المشترك على معنيه لأن كل من المعنيين له متعلق يختص بزمن خلاف الآخر أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف وعسى أن يكون لنا بعده لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته